إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 والله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت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 أولئك هو يبور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 والقمر كُلَّهُ يجري لِأَجَلٍ مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا مِن دعاء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 وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أ ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير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 مسك السماوات والأرض أن تزول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزالت إن أمسكهما من أحد من بعده. إنه كان حنيما رفرا فأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم.